وهو وحده المذنب الخطاء يرى نفسه عطاء السلمي كان اذا غل السعر او اشتدت الريح يقول كل هذا بسببي يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس لما تشوف أزمة في سوريا، هو أنا السبب. لو في خير كان ربنا نجى المسلمين هناك. أنا السبب في أزمة المسلمين في مصر. أنا السبب. لو أنا تقي ما كانش كل ده حصل. كان ربنا قادنا إلى تحكيم السريع على ما يحبه ويرضاه. مش بالطريقة دي. هكذا يعود التقي يعود باللائمه على نفسه التقي على طول كده خاضع ذليل منكسر لا معجب ولا متكبر ولا مغرور ولا يرى لنفسه فضلا ولا يرى له حقا ثانيا انها تصرف النفس عن الشهوات تقوى تقوى ما تخليش انسان بيشتهي شيء لسيدنا حذيفة بن اليمان ما تشتهي قال رحمة ربي إذا مررنا بينكم وسألناكم واحدا تلو الآخر نفسك في إيه نفسك في إيه نفسك في إيه ماذا ستقول سئل احد السلف ماذا تشتهي قال اشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله سويل ما تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي نفس لما يجيلي نزلق ضروفي نفس اصلي لما يجيلي دسك هل اشتهيت هذا يوما هل هذه شهوتك التقوى هكذا تصبت الشهوة قاي ما زلت أدافع شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعه يبقى شهوته ركعتين شهوته صيام يومين شهوته دمعتين من عينيه شهوته مش نسوان مش فلوس مش عيال مش منصب مش جاه مش مركز مش مش سوتو مش دنيا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا كمل والعاقبه للمتقين هم دول ثالثا وهي الاخيره ان التقوى تخلص الدنيا من الوهم فترى الحق كثير من شبابنا عايشين وهم كبير وهم في وهم وأجل هذا إلى الخطبه القادمة لأتحدث عن الوهم الكبير أكثر الناس عايشين وهم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 اللهم يا أرحم الراحمين يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا رب ارحمنا فانت بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر ولطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم انا نسالك العافيه والستر واللطف والإكرام والعفو اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربش في كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم اللهم وسع أرزاق فقراء المسلمين اللهم اكشف الكربة عن المسلمين فك أسر المأسورين ازل هم المهمومين امسح غم المغمومين تب على عصاة المسلمين مكن للشريعة واهل الدين رد كيد المجرمين كف اللهم اذى المؤذين نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله من خير جاءت وبالأطراح تجسرنا والنفس في أقوى لا تجافينا من كل صوب اتات لله تدعونا تحنو علينا وفيها ها أنا ونرفض عن في تدانهنا نور في يوم يلاقينا كالنور <سؤال> يا حتى جاءت في بالخير جاءت مطينا اسمك يا مصطفى اسمك يا مصطفى اسمك يا يا محمد جاءنا بهدى